إن ربك لبالمرصاد المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمّه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرم من وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء